بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنزلناه في ليلة القدر إنزلناه في ليلة القدر وما أدري ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ يَحْتَـٰمُ ٱلطَّلْعِ فَجْرٍ